جوي هي التانيمة اللي جاي اسمها ايه؟ نور اللي في ايه؟ نور اللي في طب ايه احلى حتة بتحبها في التانيمة دي؟ نور اللي في قلبي هاي نور على الطول نور... انار دو